يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايام معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقون فصيام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إِن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه الْقُرْآنُ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن سيد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أَيَّامٍ أخر يريد الله بكم المسر ولا يريد بكم العسر ولتقبلوا العدة ولتكبلوا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ذابان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلكم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم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 ولا تباشروه وانتم وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تفرروها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون